الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين على اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسانا الى يوم الدين اما بعد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه من اهل ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين قوله اعلم ارشدك الله لطاعته هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من يقرا هذه الرساله متفهما لها يطلب العمل بها ان يرشده الله والارشاد هو الهدايه الى الصواب والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وال رشد ضد ضد الغي قال تعالى قد بين الرشد من الغي من علم ارشدك الله لطاعته اعداد طويله ان المسلم اذن ارشده الله لطاعته فقد ساعده في الدنيا والاخره معي انتم نعم نعم شو نعم والطاعه هي والطاعه هي امتثال ما امر الله به واجتناب ما نهى الله عنه ان الحنيفيه مله ابراهيم اي الذي يجب ان ان تعلمه وان تع ان تعرفه ان الحنيفيه مله ابراهيم والحرف باللغه الميل فمعنى الحنيفيه اي القلب المائله عن الشرك الى التوحيد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما أي مائلا عن الشرب ومعرضا عنه إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل قال الله سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله وقال حنيفا ولم يكن من المشركين فالحنيف من اوصاف ابراهيم عليه السلام بمعنى ان انه بعيد عن الشرك ومائل عنه بالكليه الى التوحيد متوجه بكل وجهته الى التوحيد والاخلاص لله عز وجل كما قال الله سبحانه ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وامرنا نحن كذلك ان نتبع ملة ابراهيم عليه السلام قال على سبحانه هو انباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مِلَّة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين ولكن لكون ابراهيم عليه الصلاه والسلام افضل الانبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاقا في سبيل الدعوه الى التوحيد من التعذيب ومن الامتحان ما لم يلقه غيره فصبر على ذلك و لكونه ابا الانبياء فان الانبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريتي عليه الصلاه والسلام الحنفيه مله جميع الانبياء فهي الدعوه الى التوحيد والنهي عن الشرك لكن لما كان لابراهيم عليه الصلاه والسلام مواقف خاصه نحو هذه المله نسبت اليه وريا جاء بعده والانبياء كلهم من بعده كانوا على مله ابراهيم وهي مله التوحيد والاخلاص لله عز وجل انا ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين هذه مله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين تجمع بين الامرين العباده والاحلاس فمن عبد الله ولم يخلص له الدين لم تكن عبادته شيئا فمن عبد الله فصام وحج واعتمر وتصدق لكنه لم يخلص لله اما لانه فعل كل ذلك رياءا او سمعه او خلق عمله بشيء من الشرك كدعاء غير الله او الاستغاثه بغير الله والذبح لغير الله بان هذا لم يكن مخلصا في عبادته وبذلك امر الله جميع الناس و خلقهم لها اي خلقهم لعفادته وحده لا شريك له كما قال تعالى وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون ومعنى يعبدون اي يوحدون الجن والانسان مخلوقون لعباده الله سبحانه وافراده بالعبوديه قال تعالى يا ايها يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي رم من قبلكم لعل انكم تتقون ونختفي بهذا القدر يا اخوه لان عندنا الان اذان صلاه المغرب بارك الله فيكم واستنأ ليكم بارك لكم في جهودكم شيخنا بارك الله فيكم تخيل وسلمكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته